وإذا تُتلَع عليهم آياتنا بيناتٍ قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريتُه فلا تملكونني من الله شيئا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِ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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر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 تدمر كل شيء بأمر ربها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 مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوما أجيبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم يا قوما يا قوما أجيبوا يا قومنا يا قوما أجيبوا يا قوما أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُنَيًّا أَنَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ